تخرج من البيت. في قديم الزمان كانت السيدة العربية والسيد عربي يعيشان في بيت جميل مع أبنائهما الحروف الثمانية والعشرين. لكن الحروف في ذلك الزمان كانت متشابهة. كانت كلها على شكل خطوط طويلة طبعا كان يمكن للسيدة عربية والسيد عربي معرفة الفرق بينها لأن الحروف أدنائهما لكن باقية الكائنات لا يمكنها ذلك أتى فصل الشتاء وبلل المطر الأرض الجميلة وحين رأت الحروف هذا المنظر الرائع قالت لم نخرج من البيت من قبل يا أبي فاسمح لنا بالخروج رجاء رفض سيد عربي وقال أخاف عليكم يا أحبائي من الضياع أو الأذى لا لن أسمح لكم بالخروج كررت الحروف طلبها مرات عديدة على أبيها وأمها تكلم الأب والأم في الأمر ثم قال السيد عربي للحروف سنسمح لكم بالخروج لكن عليكم أن تغيروا أشكالكم لأن الكائنات في الخارج لا يمكنها أن تفرق بينكم وقالت السيدة العربية على كل حرف منكم ان يبحث عن كلمه اولها حرف مثله تماما وان يغير شكله ويشبه هذه الكلمه وعليكم ان تعودوا جميعا قبل ان ياتي فصل الشتاء القادم الالف اول من خرج فهي الاخت الكبرى واكثر الحروف حبا للمغامره كان الجو باردا لكن السماء كانت صافيه جدا ومن بين الاغصان رات الالف الهلال الجميل لاول مره لان الاشجار كانت تحيط ببيتهم وتغطي السماء كانت الألف التي كانت تشبه العصا كما تعرفون اغصان كلمة تبدأ بحرف الألف فأصنع لنفسي قبعة من الاغصان تشبه شكل الهلال وأضعها فوق رأسي بدأت الرياح تهب بقوة وكانت القبعة تسقط كلما رفعتها الألف فوقها فوضعت الألف غصنا صغيرا أسفل القبعة حتى لا تسقط. وهذا هو سبب وجود القبعة الشبيهة بالهلال فوق الألف. ولأن الألف تحب المغامرة واللعب، كانت أحيانا تخلع هذه القبعة، وأحيانا تضعها أسفلها أو فوقها. خرجت ثلاثة توائم. هي الباء والتاء والثاء. ومعهم بعض حبات العنب لياكلوها في رحلتهم لكن المطر كان يسقط ويسقط حتى صار شيلا من الماء فخافت الحروف الثلاثة من الغرق وقالت هيا نتحول إلى شكل يشبه القارب حتى نطفو فوق الماء رأت الباء عصفوره ترقد على البيض في العش وتنتظر أن يبقش ولأن كلمة بيض تبدأ بحرف الباء فرحت الباء وقررت أن تضع عنبتا تحتها لتبدو مثل العصفورة التي كانت ترقد على البيض. ثم مرت الأخوات الثلاث بحقل توت فقطفت التاء حبتي توت ووضعتهما فوق رأتها لقد كان شكلها رائعا وقرب حقل التوت وجدت الحروف حقلا اخر مليئا بالثمار اختارت التاء اجمل ثلاث ثمار ووضعتها فوقها على شكل مثلث فكلمه ثمار وكلمه مثلث فيهما حرف التاء وهذا امر يسعد التاء كثيرا وبعد أسابيع قليلة خرجت الجيم والحاء والخاء من البيت ومعها بعض حبات العنب لتأكلها في الرحلة لأنها تحب الأكل كثيرا كانت أمهم تنصحهم بالاعتدال في الأكل لكن هذه الحروف لا تسمع النصيحة رأت الجيم جملا فأعجبها شكله فقالت الجيم أريد أن اشبه الجمل ويكون لي لكن ولأنها تأكل كثيرا لم تستطع أن تجعل شكلها مثل الجمل تماما فصار لها رأس يشبه رأس الجمل وبدل السنان ظهر لها بطن كبير ومضحك كان لدى الجيم عنبة واحدة فوضعتها داخل بطنها حتى تتذكر عمل التمارين الرياضيه أما الحاء فقد رأت حملاً والحمل هو الخروف الصغير وكانت الحاء تأكل كثيراً مثل الجين ولهذا لم تتمكن من أن يكون شكلها مثل الحمل الجميل بالصوف الابيض الأبيض فجعلت شكلها مثل أختها الجين لكن دون عنبه لأنها أكلتها كلها اما الخاء فقد رات خيولا فقالت شكل اختي الجيم يشبه الجمال ولكن يشبه الخيول ايضا ساغير شكلي ليصبح مثل شكل اختي لكن الخاء وضعت العنبه على راسها لان شعر الخيول اعجبها وتمنت ان يكون لديها شيء يزين راسها مثل الخيول وفي يوم من ايام الشتاء الاخيره خرجت الاختان الدال والذال ولم تتناولا فطورهما وتعرفون ان الذي لا يتناول طعامه يصيبه التعب بسرعه رات الدال دوده تحفر في الحقل فقررت ان تستريح وتلعب مع الدوده اسندت الدال ظهرها الى حجر كبير وحينما انتهت من اللعب اكتشفت ان شكلها صار مثل شكل الدال الذي نعرفه فقد استندت الى الحجر فتره طويله وكانت جائعه جدا ومتعبه فلم تقدر ان تغير شكلها وحين رات الدال ما حدث لاختها اسرعت تبحث عن طعام في الحقل فوجدت بعض الذره فشوتها واكلت واختها منها وحتى تخفف من حزن أختها الدال جعلت شكلها مثلها لكن الدال وضعت فوق رأسها حبة درة حتى لا تنسى ابدا تناول الفطور الراء والزاي كسولتان وتحبان الاستلقاء والنوم وحين خرجتان من البيت تلقت الأختان تحت أشعة الشمس الجميلة استمدتا على شجره ارض انظروا الى ظهرهما المنحني من طول الاستناد على الشجره كان الربيع يقترب والجو رائع فذهبت الراء والزاي الى النهر وصادقتا بعض الربيان وقالت الراء ساجعل شكلي منحنيا يشبه الربيان لكن اختها الزاي ضحكت منها وقالت لها انظري إلى ظهرك وظهري إنهما منحنيان من الاستناد على الأشجار إننا فعلا نشبه ربيان وضحكت الراء والزاي وحين رأت الزاي زهره على ضفة النهر قالت لها أيتها الزهرة الجميلة أعرف أن قطف الزهور خطأ لكن هل تسمحين لي ان اقتبك واضعك فوق رأسي؟ فانا سعيدة ان اسمك يبدا بحرف الزاي فوافقت الزهرة مسرورة وحين حل فصل الربيع ذهبت السين والشين في نزهة بحرية في سفينة واصطادتا الكثير من السمك فقالت السين سمك كلمة تبدا بحرف السين ساتحول الى سله لأحمل السمك اللذيذ الله سله كلمه تبدا بحرف السين ايضا يا للفرحة ولأن ولان احجام السمك مختلفه قالت الشين ما رايك يا اختي العزيزه ان تتحولي الى ثلاث سلال نتان صغيرتان وواحده كبيره حتى تتمكني من حمل السمك بكل احجامه الشين أيضا غيرت شكلها مثل شكل السين وساعدت أختها في حمل السمك من السفينة ووضعه على الشاطئ. ثم ذهبت الأختان وجلستا قرب سور حديقة لتبعاء السمك أرادت الشين مفاجأة أختها فأخذت ثلاث سمكات وشوتها تحت شجرة وشجرة كلمة تبدأ بحرف الشين كانت الشجرة مسرورة لأن الشين كريمة وتحب أختها فقبلتها ثلاث قبولات على رأسها مثل عدد السمكات التي شوتها ولهذا يوجد لدى الشين ثلاث نقاط فوق رأسها وحين جاء الصيف ذهبت الصاد والضاد في رحلة إلى الصحراء وشاهدتا هناك صقرا يطير في السماء أعجب الصقر الصاد كثيرا ليس فقط لأن اسمه يبدأ بحرف الصاد بل أعجبها شكل رأسه وعيناه اللامعتان وذكاؤه فجعلت الصاد رأسها يشبه رأس الصقر ثم حنت باقي جسدها ليشبه الوعاء ووضعت فيه بعض الماء ثم نادت الصقر ليشرب منه ففرح الصقر كثيرا وشكرها فالماء قليل في الصحراء أرادت الضاد أن تجعل شكلها مثل شكل أختها الصاد لكن الصاد قالت لها انظري نحن الآن نتشابه تماما ولا يمكن للكائنات أن تفرق بيننا هيا نفكر في حل لذلك جلست الأختان تفكران فمر بقربهما ضب فأخبرته الاختان عن مشكلتهما فقال الضب لا تحزني ايتها الضاد ساساعدك هذا ضرس من ضروسي ضعيه فوق راسك سيصبح شكلك مختلفا قالت الضاد شكرا جزيلا ايها الضب كانت الطاء والضاء تحبان الاشياء الجميله وخرجتا للبحث عن اجمل حيوانين في الغابه فقالت لهما بعض الحيوانات ان اجمل حيوانين هما الطاووس والضبي فقالت الاختان يجب ان نذهب الى الغابه ونتاكد من صحه هذا الكلام اعجب ريش الطاووس الملون الاختين فجعلت الطاء شكلها مثل راس الطاووس ففرح الطاووس واخذ الطاء ريشه من ذيله لتزين بها رأسها الطاووس جميل لكنه ايضا متواضع وكريم قالت الضاء الطاووس لطيف جدا انا ساغير شكلي ليشبه شكل الطاء لكن شكل الطاء والضاء صار متشابها حين سمع الضبي القصه قال لا تقلقي يا عزيزة الضاء الضبي مشهور بجمال عينيه. سارسم لك عين ضبي فوق رأسك. شكرت الطاء والضاء الطاووس والضبي. وتعلمتها أن جمال الشكل شيء رائع. لكن الأخلاق الحسنة مهمة ايضا في الغابة شاهدت العين والغين عن كبوة تنسج فقالت العين. أريد أن يشبه شكلي مثل شكل العنكبوت الماهرة والنشيطة راس العنكبوت يشبه الدائرة الصغيرة وجسمها يشبه الدائرة الكبيرة فلم تتمكن العين من أن تتحول إلى شكل يشبه العنكبوت لأنها كانت صغيرة الحجم فساعدت الغين أختها وصارت مان تشبهان العنكبوت قالت الغين هل رايت يا اختي اذا ساعدنا بعضنا يمكننا عمل اشياء كثيره التعاون شيء رائع العين والغين اختان لكنهما حرفان مختلفان واذا بقيتا هكذا ستظن الكائنات انهما حرف واحد فانشقت العين والغين وصارت كل منهما تشبه نصف عنكبوت كانت الغيمه تنظر اليهما وقد اعجبتها الغين لانها ساعدت اختها فقطعت الغيمه جزءا صغيرا منها ووضعته فوق راس الغين ولهذا توجد نقطه فوق الغين شاهدت الفاء والقاف فار يهرب من قطه قالت الفاء سيكون شكلي مثل الفأر ولهذا جسم الفاء طويل ولها رأس صغير والنقطة التي فوق رأسها تشبه أسنان الفأر الأمامية الباردة أما القاب فكانت سمينة مثل القطة ولها نقطتان فوق رأسها تشبهان اذني القطة الجميلتين. خرجت الكاب حتى تشاهد أحدث أنواع الاثاث في المدينة لأنها كانت تريد أن تصنع لوالديها هدية وحين رأت الكاف الكرسي قالت كرسي كلمة تبدأ بحرف الكاف سأذهب إن شاء الله إلى الغابة وأقطع بعض الحطب وأصنع كرسيا خشبيا لنضعه في بيتنا وحتى لا تنسى الكاف شكل الكرسي حاولت جعل شكلها مثله انحنت الكاف وصارت تشبه الجزء الاعلى من الكرسي لكن لم يتبقى منها سوى القليل ولم تتمكن من صنع ارجل مثل ارجل الكرسي الاربعه وفي المساء جلست الكاف حزينه تفكر وحين راتها الالف قالت لها مرحبا انا الالف هل أنت إحدى أخواتي؟ قالت الكاف أجل أنا الكاف شكلك يبدو جميلا يا اختي العزيزه وقصت الكاف لأختها المشكلة كان الحلال يستمع إليهما فقال أيتها الكاف اسمعي من الجزء الباقي منك قبعة مثل التي تلبسها الألف وحين تصلين إلى الغابة ناديني وسوف أذكرك بشكل كرسي أسرعت الكاب وصنعت نفسها قبعة ثم ذهبت إلى الغابة حتى تلتقي بالهلال مرة أخرى عندما جاء الخريط قالت اللام أريد أن اغوص في البحر وأبحث عن اللؤلؤ فكلمة لؤلؤ تبدأ بحرف اللام غاصت اللام في البحر وجمعت الكثير من الأصداف فاللؤلؤة توجد داخل صدفة لكن اللام لم تعرف كيف تفتح الأصداف حتى تخرج اللؤلؤ قالت اللام سأتحول إلى أداة طويلة لها طرف منحني يشبه اليد حتى أتمكن من فتح الأصدار ولهذا صار شكل اللام كما ترون أخرجت اللام الكثير من اللؤلؤ الذي صنعت منه عقودا لتهديها إلى أمها وأخواتها ذهبت الميم إلى منجر في المدينة وقالت للنجار هل يمكنني ان اشاهد الادوات التي تستخدمها في عملك فانا ابحث عن اشياء يبدا اسمها بحرف الميم فقال النجار اهلا وسهلا بك ايتها الميم هذه ادواتي شاهديها قالت الميم مسمار ومطرقه ومنشار كلها كلمات تبدأ بحرف الميم ماذا أختار؟ اختارت الميم أن تشبه المطرقة انظروا إلى جسم الميم الطويل مثل المطرقة ورأسها الذي يشبه رأس المطرقة كانت النون تفعل الأشياء دون أن تفكر وحين رأت نخله قالت بسرعة مرحبا ايتها النخلة أنا النون وأنتي نخلة واسمك لي يبدأ بحرف النون ما رايك أن تعطيني من تمرك اللذيذ فقالت النخلة بكل شرور لكن التمر سيسقط على الأرض ويتسخ تحولي إلى سلة وسالقي التمر داخلك تحولت النون إلى سلة وحصلت على الكثير من التمر لكن ولأنها لا تفكر في المستقبل أكلت التمر كله حزنت النون لأنها لم تترك تمرا تأخذه إلى أمها وأبيها أخذت النون نواة تمر ووضعتها فوقها حتى تتذكر في المرات القادمة أن تفكر قبل أن تفعل الأشياء فقالت لها النوى اسمي يبدا بحرف النون وساذكرك حتى تفكري قبل ان تفعلي اي شيء فرحت النون كثيرا وشكرت النوى الهاء كانت رياضيه وتحب تجربه الحركات الرياضيه فخرجت تمشي وتشاهد الطيور وتركض وتقفز وحين رات خدهدا نشيطا مثلها اعجبها شكله وخاصه راسه الجميل والغريب فقالت إنها ساجع شكلي مثل شكل راس الهدهد الواو كانت مرحه ولها صوت غريب وحين رات الواو الوزه قالت الوزه تحب المرح وصوتها غريب مثلي وتبدا بحرف الواو جعلت الواو رأسها مثل رأس الوزة المدور وجعلت رقبتها طويلة مثل رقبة الوزة كانت الياء تمشي قرب نهر صغير وحين اقتربت لتشرب من النهر وجدت زهرتين ياسمين وقد سقطتا في النهر كانت الياسمينتان تصرخان النجدة النجدة إننا لا نستطيع السباحة تحولت الياء إلى شكل يشبه شكل المركب وسبحت وأنقذت الياسمينتين في الحقيقة لم تنقذ الياء الياسمينتين لأن في أولهما حفوا الياء بل لأنها كانت شهمة وشجاعة شكرت الياسمينتان الياء كثيرا وصارتا ترافقان الياء في جميع رحلاتها هل ترون النقطتين الموجودتين أسفل الياء إنهما في الحقيقة زهرة الياسمين وفي نهاية السنة أنهت الحروف رحلتها وعادت إلى البيت لقد كان السيد عربي والسيدة عربية سعيدين وفخورين بشجاعة الحروف وشهامتها وذكائها لأنها غيرت أشكالها إلى أشكال أشياء تبدأ بالحروف نفسها وصادقت الكثير من الكائنات وتعلمت دروسا من أخطائها إذا رأيتم حرفا يا أحبائي صرتم الآن تعرفون السبب في كون شكله هكذا أليس كذلك؟ انتهت القصة